سوره عبسة. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعلّه يذكى او يذكر فتنفعّه الذكرى ام من استغنى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 ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَشْرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَبَنَا الْمَاءَ